الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين آمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجميع وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الخيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, أو ظلموا أنفسهم ذكروا ظلموا الله فاستغفروا الله إلا ومن يغفر الذنوب إلا اللَّهُ وَمَن ولم الذُّنُوبَ على ما فعلوا وهم عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولئك جَزَاؤُهُم مغفرة فرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر ونعم أجر العاملين.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سابقوه إلى مغفرة من ربكم وجنه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 كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الخني الحميد قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل